بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَمْ يجدك يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا